İnne, Ladin kafâu lan tuğniyâ onhum, amwa. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما من ثلريح أصابت حورث القوم ظلم أنفسهم أصابت. أعف ثقوم الظلم أنفسهم Altyazı M.K. <Sessizlik> <Sessizlik> لا انفتت قَدْ بَذَتِ الْبَضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ها <تصفيق> IZALAKUKUM QANU AMANNA إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن يَفْرَحُوا <تصفيق> <تصفيق> بِهِ <تصفيق> <تصفيق> Şeyi için